الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لم يزل الحديث أيها الأحبة متصلا بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة وهي قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بقي الحديث عن هذا الجزء الأخير من هذه الآية الكريمة وهو قوله والله لا يهدي القوم الظالمين فقد ذكرت في الليلة الماضية أن الهداية هنا وهي حكم علق بوصف وهو الظلم وذلك على سبيل إن في لا يهدي القوم الظالمين فيكون للعبد من الحرمان حرمان الهداية بقدر ما عنده من الظلم لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ولذلك كلما كان العبد متحققا بالعدل بجميع صوره وأنواعه وأشكاله وألوانه العدل القول والعدل العمل والحكم كان ذلك أدعى إلى هدايته والعبد أحوج ما يكون إلى الهداية فهو مفتقر إليها كل الافتقار وهذه الهداية أيها الأحبة لها أسباب متنوعة ومن أسبابها العدل والله لا يهدي القوم الظالمين فالظلم من موانع الهداية ولذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الحرمان الذي يحصل للعبد إنما يكون بسبب ذنوبه وكسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فما يحصل للإنسان من إخفاق وما يحصل له من نقص وما يحصل له من تعثر وما يحصل له من انكسار وما يحصل له من هزيمة وما يحصل له من مصيبة ونحو ذلك فهو بما كسبت يده قلتم أن هذا يعني ما وقع في يوم أحد قل هو من عندي أنفسكم وكذلك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالسيئات التي تقع للإنسان المصائب التي تصيبه فهي ببعض ذنوبه وأعظم هذه المصائب حرمان الهداية لو قيل أيها الأحبة لأي أحد بأنه ضال لغضب ويأنف من ذلك غاية الأنفح لا يقبل أحد أن يوصف بهذا الوصف لكن قد يكون واقعه الانغماس في الضلاله والارتكاس فيها ومع ذلك لا يقبل هذا كما أن الإنسان لا يقبل أن يقال له جاهل مثلا ولو كان في غاية الجهل ومنتهاء فهذه أوصاف لا يقبلها الإنسان على نفسه فهذا الحرمان من الهداية والله لا يهدي القوم الظالمين بسبب جنايات العبد لذلك على العبد دائما أن يحاسب نفسه وأن يتفحص في نياته ومقاصده وأعماله القلبية وأعماله بالجوارح وأقواله وأن يتجرد غاية التجرد فإن العبد قد يكون ظالما بسوء الظن وهو عمل قلبي وقد يكون ظالما بالدعاء كما قال شيخ الإسلام أن الإنسان قد يظلم مظلمة ولكنه يدعو على من ظلمه فوق هذه المظلمة يعني بأعظم منها مظلمة ما تستحق هذا الدعاء فيكون ظالما بالدعاء فالظلم أحيانا يكون بالدعاء أحيانا يكون الظلم بالتجاوز بالقول باللسان فإن أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيرخص له في ذلك على الأرجح من أقوال المفسرين لكن بقدر المظلمة يقول فلان ظلمني وليس ذلك مبيحاً للاستطالة في عرضه فيتوسع في هذا فيكون ظالما في غيبته والوقيعة فيه وكذلك أيضاً بحكم الإنسان على الناس فلان ليس بشيء فلان كذا فلان كذا فلان كذا فهذا من أعظم الجنايات والظلم إن حقيقة التدين أيها الأحبة وصلاح هذا القلب أولاً وقبل كل شيء لأنه منشأ الأعمال والمقاصد والنيات والإرادات ثم بعد ذلك صلاح الأعمال وصلاح هذا اللسان ليس التدين ومجرد صورة خالية وخاوية من الحقائق فإن الله ذكر المنافقين حين ذكرهم قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم لكن إلى حقائق كأنهم خشب مسنده، فبواطنهم خاوية خالية من الإيمان من التقوى ومن ذكر الله تبارك وتعالى ليست هذه القلوب معمورة بذكره وطاعته والإيمان به احتاج العبد دائما إلى ملاحظة هذا وتفحص الباطن والظاهر ويسأل ربه تبارك وتعالى الهداية دائما ولذلك في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ذلك أن حاجة العبد إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب فإنه إذا فقد الطعام والشراب يموت ويصير إلى دار قد يكون ذلك إلى الجنة إلى نعيم مقيم لكنه حينما يفقد الهداية فإن ذلك يعني تعاسه في الدنيا ويعني تعاسه في البرزخ ويعني تعاسه في المحشر ويعني تعاسه في المصير والمآل النهائي هذه لنتيجة فقد الهداية فيحتاج العبد دائما اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدي قلبي وسدد لساني دائما يراعي هذا ويلاحظه كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الحق مهما ظهرت أنواره ومهما استبان والتضح بالحجج والبراهين الواضحة الساطعة إلا أنه يوجد نفوس تأبى وتكابر فترد الحق الكبر لكراهية الحق في نفسه أو لغير ذلك من حسد ومنافسات غير شريفة فيرد الحق سواء كان يرد الحق بجملته كالذين ردوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو يرد الحق المعين في مسألة معينة في جزئية معينة لأنه يكره هذا الذي جاء به أو كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في كتابه التنكيل وهو من أجل كتبه بل هو أجل كتبه على الإطلاق وفيه جزء أفرد وسمي بالقائد إلى تصحيح العقائد ذكر فيه مداخل الهوى الدقيقة التي تخفى على كثير من الناس فتكون السبب لرد الحق فذكر منها خشية التعيير والعيب أنه تركتين دين الآباء والأجداد مثل لهذا بأبي طالب وقد يرد الحق حسدا كما رد اليهود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكما رد بعض كبراء المشركين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به حسدا من عندي أنفسهم وقد يكون ذلك على سبيل الكبر ويأنف أن ينقاد لهذا وقد يكون ذلك لسبب آخر وهو أنه يأنف أن ينسب إلى ضلال فيما مضى من العمر قد يكون قبل الدعوة في هذا عمرا مديدا أو يأنف من أن ينسب قومه وأهله وعشيرته إلى الضلال إنهم كانوا على ضلال وصر ويتمسك في الباطل وقد يكون ذلك لنظر آخر في نفسه وهو أن يكون له في الباطل شهرة أو معيشة مشهور لكن على باطل فإذا لزم الحق وترك هذا الباطل ذهبت هذه الشهرة وما معها من صنعة أو حذق أو مهارة أو نحو ذلك وكذلك قد يكون له معيشة قد تكون له أوقاف قد تكون له مكتسبات قد يكون له خمس ويملك الملايين مئات الملايين أو المليارات فإذا ترك الباطل ولزم الحق سيذهب هذا جميعا وسيبحث عن عمل لربما حارس مدرسة لكن ما عند الله خير أحد المغنين كان يأتيه الأموال من هذا الغناء فلما تاب إلى الله بحث عن عمل فلم يجد إلا عملا شريفا ولا عيب فيه حارس مدرسة بنات وعمل فعلا حارس مدرسة بنات وما عند الله خير وأبقى والحياة قصيرة أيها الأحب ستنضي المهم أن يأكل لسان لقمة حلال ما يكون ظالما بأخذ المال من غيره حله ولا يكون ظالما بإصراره على الباطل وقد تبين له الحق فهنا مع ظهور الحق إلا أن بعض النفوس تأباه فيكون هذا الذي يرد الحق ظالما برده الحق فكل من وضع الشيء في غير موضعه فقد ظلم وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكب الظليم يعني هذه المرأة تقول ظلمت لكم سقائي ضربت اللبن قبل أن يروب قبل إبانه قبل أوانه فهذا يضيع زبده فالعرب تقول هذا ظلم سقائه بمعنى ضرب اللبن قبل أوانه وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكب الظليم؟ يعني هل يخفى على عصب اللسان اللبن الذي ضرب قبل اوانه فهنا يبقى رد الحق موجوداً واقعاً لدى من ارتكس الضلاله وأبى الحق ورده. والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن ما يتبعون الحق. فهؤلاء رأوا الرسل عليهم الصلاة والسلام وسمعوا كلامهم والرسل اجتمعت فيهم الاربع من دواعي القبول أنهم على علم وهدى من الله يبينون عنه بأحسن البيان فصاحة وبيان قد يكون سأل عنده حق لكن لا يستطيع التعبير عنه لا يستطيع إيصال المعلومة إلى الآخرين هؤلاء لا في غاية الفصاحة والبيان زائد الحرص يبذلون كل الجهد فقد يكون سأل عنده فصاحه لكنه مقصر لا يبلغ دين الله عز وجل زائد الإخلاص وهذا من أعظم دواعي القبول فوجدت هذه الدواعي الأربع عند الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك رد دعواتهم كأكثر الناس فالعبد يحمد الله عز وجل على الهداية ويستمسك بها ويحرص عليها وإذا جاء الحق قبله من أي أحد وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام جاءه الهدد والهدد لا شأن له وقال له بهذا الكلام البين الواضح أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم فما حمله على رد الحق كون الذي جاء به لا شأن له طائر هدهد وهكذا لم يكن عيبا في الجواهر مهانة الغواص الذي استخرجها كذلك أيضا في هذا والله لا يهدي القوم الظالمين التحذير من الظلم إنسان لا يكابر في الحق وإذا تبين له الحق قبله وكذلك أيضا يحذر من جميع أنواع الظلم ومن أسوأ صور الظلم أن يظلم الإنسان من لا يستطيع دفع ظلمه هذه المرأة المسكينة الزوجة ضعيفة أو هؤلاء الأولاد أو التلاميذ الذين يتحيرون فيه وفي عهاته يهددهم بالاختبارات ويهددهم بالأسئلة ويهددهم بالإخفاق ويهدد... هذا لا يليق بحال من الأحوال أيها الأحبة كما قيل الزوج الفاشل هو الذي يهدد بالطلاق لأنها آخر ورقه عنده المفروض أن ما يستعمل هذه الورقة إلا قصدا وبإرادة تامة حين تتعذر الطرق للاستمرار بهذه الحياة مع هذه الزوجة أما ان يستخدم ذلك سبيل الإخضاع للتهديد إن فعلت كذا فأنت طالق إن فعلت كذا فأنت طالق إن ذهبتي إلى أمك فأنت طالق ان خرجت إلى فلانة فأنت طالق الزوج الفاشل يعني ما استطاع أن يدير ويسيطر فليس عند الله واحدة الطلاق وعلى كثرة من يفعلون ذلك إلا أن السؤال المتكرر هو اني قلت لها هذا فخرجت وهي تقول قال لي هذا فخرجت فهل عليه كفرت يمين أو يقع الطلاق تكرر يدل على أن السيطرة حتى في هذا قد ذهبت والمعلم الفاشل هو الذي يهدد لم يستطع إدارة هؤلاء الطلاب إدارة صحيحة فهو يهددهم بالاختبارات آخر ورقة عنده فلا يليق بذوي العقول والألباب أن يقعوا بمثل هذا فالله لا يهدي القوم الظالمين فكل من حدثته نفسه بالظلم فينبغي أن يتذكر هذا المعنى فالظلم هذا هو أول من يقع في مغبته ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فسر بقولين مشهورين لأهل العلم القول الأول فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي فالمعاصي هي ظلم حرم في كل وقت لكنها تعظم بحسب متعلقها من الزمان أو المكان أو الحال فهنا المعنى الآخر فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا غيركم منزل النفوس منزلة النفس الواحدة مثل فلا تقتلوا أنفسكم فلا تظلموا فيه لا تظلم إخوانك لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها لكن الظلم الناس في الأشهر الحرم أعظم وأشد فالذي يظلم الناس الواقع أنه يظلم نفسه فلا تظلموا فيهن أنفسكم فهنا والله لا يهدي القوم الظالمين هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها كل أحد كذلك أيضا في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين يؤخذ منه الرد على القدرية لأنهم يقولون الإنسان أو الذي يهتدي بنفسه أو يضل بعيدا عن إرادة الله والواقع أن الإنسان له إرادة مشيئة لكنها تبع لإرادة الله ومشيئته فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. وكان ذلك عدلا منه تبارك وتعالى كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كذلك أيضا في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين هنا لا يهدي هؤلاء الذين عرضوا أنفسهم لسخطه تبارك وتعالى بسبب إعراضهم عن قبول الهداية سواء كان ذلك في المحاجة والإيمان كما في هذه الآية أو كان ذلك بسبب الانصراف انصراف الله المستقيم وكذلك أكد الخبر هنا باسمية الجملة يهدي القوم الظالمين جاء بذلك أيضا وأعاد لفظ الجلاله مظهرا والله ما قال وهو لا يهدي القوم الظالمين والله لتربيه المهابة في النفوس ودخول أل على الظالمين أذا يشعر بأنها هؤلاء قد استحقوا الوصف الكامل من الظلم لا يهدي القوم الظالمين الله أعلم صلى الله عليه ونحمد وآله وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم. نعم. في قوله لم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أن آته الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وكذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هذا في إثبات الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى المتعلق بمشيئته وإرادته والله فعال لما يريد نعم صحيح في قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها رد على من يقولون بأن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور وأن الشمس لا تدور ولا تتحرك فالله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها أثبت لها الجريان وهنا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من سجود الشمس تحت العرش إلى آخره هذا كله يدل على أن الشمس تجري تتحرك لكن علوم هؤلاء ما وصلت إلى هذا نعم نعم الظلم درجات أعلاه الإشراك بالله عز وجل وهناك ظلم بين العبد وربه وأعظمه الإشراك وهناك ظلم مع نفسي في الذنوب المعاصي وهناك ظلم مع الخلق مع الناس ومن أعظم ذلك بل أعظمه مع الناس قتل النفوس المعصومة فهذا كأنما قتل الناس جميعا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره كذلك أيضا حقوق الوالدين المبيقات بعد الاشراك بالله الله فالاشراك يتعلق بالله عز وجل وهذه تتعلق بمظالم العباد فالزنا ونحو ذلك فالظلم مراتب ودرجات الشق الآخر من السؤال وهو أن الإنسان قد يقيم الموظفين عنده أو التلاميذ فيتسخطون وقد يدعون عليه باعتبار أنه ظلمهم إن كان لم يظلمهم واجتهد تحرى الحق ولو أخطأ فإن دعاء هؤلاء لا يستجاب لأن الدعاء لا يستجاب إذا كان بإثم أو قطيعة رحم لا يدعون ظلما ولذلك الناس خصوم للحكم العدل حاكم العادل نصف الناس خصوم له لأنه يحكم عليهم فهذا المحكم عليه الإنصاف عزيز جدا كثير من النفوس لا تقبل ولا يقر على نفسه بأنه مخطئ وأنه مجانب للصواب وأنه لا يستحق أن يحكم له وكذلك هذا الطالب قد يكون في غاية الضعف أو الإهمال أو التفريط فإذا أخفق أضاف ذلك إلى المعلم وإذا أعطاه وكان متفوقا عنده جعله في الثريا وأحبه ودعا له وشكره وكتب اسمه في كل مكان يثني عليه هذا نوع من الهوى والإنصاف عزيز سننصف من نفسه يعلم تقصيره وضعفه وعجزه وإهماله لكن على الإنسان أن يتحرى والأصل في هذا إن الإنسان إن إذا تردد فإن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة تردد في تقييم الموظف في جزئية في نحو ذلك الخطأ في العفو أحسن من الخطأ في المؤاخذة تلميذ هذا الجواب يحتمل ليس بقريب منك حتى تسأله ماذا تقصد ما استطعت الوصول إليه لا بد أن تضع له درجة على هذه الجزئية، فيحتمل الحق الصواب ويحتمل الخطأ، فيمكن أن يحمل على الصواب لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وهكذا. ففي مع يعني معايير معينة. نعم. نعم حسنت. من ذكر هذا ابن القيم ها؟ يقول الشيخ بأن الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر أن هذه المحاجة فيها ابطال للمعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فقوله ربي الذي يحيي ويميت هذا إبطال للمعبودات من الأصنام لا تملك ذلك ومن أيضا الأموات القبور الذين يعبدون القبور. الله الذي يملك الأحياء واليمات. وقوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هذا رد على عبادة الكواكب. نعم. لكن الأخير فيما يتعلق بالسؤال الذي ذكرته أيضا في الاجتهاد والخطأ في التقييم يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فسره جماعة وتفسير جيد أن ذلك فيما يبدر من الإنسان من غير قصد مما قد يؤذي الوالدين وهو لا يقصده يريد الإحسان رام نفعا فضر من غير قصتي ومن البر ما يكون عقوقا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين تقصدون البر فوقعت البادرة غير المقصودة فإنه كان للأوابين غفورا هذا معنى وكذلك في مخالطة الأيتام قال والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم. فعلمه بالمفسد من المصلح يعني أن الإنسان لا يؤاخذ على ما قد يحصل من زيادة هنا أو هنا فيما يتعلق بمال اليتيم حينما يخالطه في طعامه وشرابه أن يتحرى والله يعلم المفسد من المصلح نعم. بالنسبة لأعمال القلوب من سوء الظن والحسد ونحو ذلك هذه بالنسبة للحسد يؤخذ الإنسان عليه فعليه أن يدفعه قد يقول سر لا أملك قلبي فينظر إلى مجيبات الحسد فيدفعها يدفعها وإلى آثاره فلا يصدر عن شيء بسبب هذا الحسد. فينظر إلى أن ذلك قسم الله عز وجل وعطاؤه، فيرتفع عن هذا الحسد. فالقلب المملوء بالحسد يسترسل معه ويسترسل معه صاحبه هذا قد يؤخذ عليه، لكن ما لا يملكه مما يقع في النفس فيدفعه يدفعه من الخواطر السيئة نحو ذلك المشاعر السيئة فيدفعه فهذا لا يؤاخذ إنسان عليه. فيما يتعلق بسوء الظن هذا يقع في النفوس من غير إراده، فيدفعه لا يسترسل معه فإذا حقق يؤاخذ عليه إذا حقق فبدأ يتكلم بدأ يتحسس بدأ يصدر أحكاما يبني عليه معاملة أو نحو ذلك والله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم وذكرت في بعض المناسبات قول ابن جرير رحمه الله مهم ابن جرير يقول إن بعض الظن إثم يقول الظن حسن وسيء، فبعض الظن إثم، ما هو الظن الإثم عند ابن جرير؟ كل الظن السيء، يعني كثير من الناس هو قول لي طائفة من المفسرين يقولون إن بعض الظن السيء إثم، اشتبهوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يعني السيء إثم، ابن جرير يقول لا ليس هذا المعنى، إن بعض الظن يعني غير الحسن إثم، كل الظن السيء لأنك مأمور بإحسان الظن، يا أخيك المست. نعم، طيب، تفضل. المفسرون لهم في ذلك قولان مشهورا منهم أكثر من هذا لكن المشهور قولان في وجه الجواب كنت أشرت إليه في بداية الكلام فبعض أهل العلم يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتج عليه بالحجة الأولى فلما ظهرت منه المكابرة انتقل إلى حجة ثانية لا يستطيع أن يكابر فيها هذا قول الجمهور ابن القيم رحمه الله يرى خلاف ذلك يرى القضيتين متلازمتين إن الأولى مقدمة للثانية واختلفوا في جوابه هو فبعضهم قال أنا أحي وأميت حقيقة على سبيل المكامرة وبعضهم قال لا مجازا باعتبار أنه إنسان حكم عليه المهوت فحفى عنه وآخر قتله فقال أنا أحي وأميت بهذا الاعتبار إبراهيم لا يقصد هذا يقصد الإحياء لماته الحقيقي فبعضهم يقولون لما كانت القضية محتملة على قول القائلين بالمجاز يعني معنى الإحياء لماته الحقيقي أو المجازي هذا الذي ذكره انتقل معه إلى شيء لا يدخل فيه الحقيقة والمجاز ما يقبل الله يتي بالشمس من المشرق فاتي ما أعرف ما في مجال إنه يقول أنا أفعل هذا فبعضهم قال هكذا وابن القيم رحمه الله كان يرى أن الأول مقدمه للثاني جاء بالأول يحي ويميت ثم انتقل منه إلى الاتيان بالشمس من المشرق نعم طيب تفضل هو ابتلاء الله يبتلي الناس بعضهم ببعض كل هذا ابتلاء كل هذا العطاء في الدنيا بالشر والخير كله فتنه وابتلاء نعم الله أعلم. السلام عليكم